قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانت آناء الليل تاجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذك أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوسى الصابرون أجرهم بغير حساب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 والذين جثنا بالطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرة فبشّر العباد الذين يستمعون القول سيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم آل الألباب أَفَمَنْحَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ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 أَرَمْتَ رَأَيْنَا اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْفَسَ لَكَهُ يَنَبِّيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَنِفًا أَلْوَانَ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصَرَّرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّهُمْ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 أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام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 قل حسي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فتوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه من يأتيه عذاب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 عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعه ومسله معه لاستدوا به لاستدوا به من سوء العذاب يوم القيامة.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 سيصيبهم سيئات ما كتبوا وما هم بمعجزين، أو لم يعلموا أن الله يبتطرز قن مي يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أصرفوا على لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وانبؤ إلى ربكم وأسلم له من قبل أي يأتيكم العذاب.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 وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المستقيم أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءت كآياتي فكذبت بها واستكبرت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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاطرون قل أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إلَيْكَ وَإلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لئن أشركت لنحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بن الله فاعبدوا وكونوا من الشاكرين وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى مما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله.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 فَأَظْلَنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونكم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ مَقْعَدِ الصَّامِدِينَ فِيهَا سَتَمَسَّ الْمُتَكَبِّرِينَ